أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيب يا ربكم وأسلموا له من قبل أن ثم لا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة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 وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكدرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم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 119. وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل وَلَقَدْ روحي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عملك لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وما Współpracujący z kim jesteśmy w stanie wykonać, że nie jesteśmy w stanie wykonać, że nie في w stanie wykonać, في nie jesteśmy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 أبوابها وقال, لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يثنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ويدخلوه أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا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 فهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طذتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وعورتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه تحافين من حول العرش